قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ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 হুমূসি জখ দল أَنَّهُ لَا লি وَلَا দিহীন সবীল ইয় وَكَانُوا বারি মীন ما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا, قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاترين